بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك ايات كتاب حكيم هدى ورحمه للمحسنين الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هم يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ فَرِيلَهُ وَالْحَدِيثِ يُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَسْتَخِذُّهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ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 لهم جنات خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْقَافِ الْأَرْضَ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ جَذَبٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُل لِزَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ الله فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِيهِ ضَلَالٌ لَقَدْ آتَيْنَا فَيْنَالُقُمانَ الْحِكْمَةَ فَانَشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد وَإِذْ قَالَنَا نُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ اتُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّى الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ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 ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَسَتَجِدُهَا فِي صَخْرَةٍ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 إن ذلك من عزم الأمور ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وانصد في مشيك وقدد من صوتك إن أنكر الأصواف لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأمين الناس مئى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 ان الله سميع بصير الم تر ان الله يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل و سخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى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 ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يغزي والد عن ولده ولا مولود وجاذ عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ اللَّهُ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمَ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَجْرِي نَفْسٌ بِأَمْرٍ